بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَلِيْسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ الَّذِي فَضَّلَ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَنَاوُصُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنَ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّبُّورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 ه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّا أمسّته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا عن الصالحات هؤلاء ك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا قُلْ فَأَتُوا بِعَشْرِ صُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ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 بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عاده وأتاني رحمة من عاده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 الله أعلم بما في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 بما كانوا يفعلون، وصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ونا تخاصبني في الذين ظلموا، إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لأم من قومه سخروا من. قال إن تسخروا منا، فإننا نسخر منكم كما تسخرون.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 لا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالا ركبوا فيها بسم الله مجلاها ومرسها إن ربي لا غفور الرحيم وهي تجريدهم في موج كالجبال ولا دانو حن ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني يركم عنا يا بني يركم عنا ولا تقم على الكافرين قال سأويلا جبلي أعصمني كان من المورقين فقيل يا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 وَأُمُّنَ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ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 وَكَنتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ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 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأطبعوا في هذه الدنيا نعمة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادهم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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعطروها فقالت متتعوا في داركم فلا ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمته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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حليم فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا وين تألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا نشيء عجيب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 قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوقا سيئ بهم وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءت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 فِيلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّانِّينَ بِبَعِ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 معكم رقيب، ولما جاء أمرنا نجينا سعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت فمو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 ذلك يوم مجمع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجن معدود. يوم يأتي لا تكلم النفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم النفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فاندين فيها فاندين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعلٌ والذي نسعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك عطا أن غير مجهول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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 ولو شاء ربك لجعلن سُمَّتَ وَاحِدَةَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مَنَالَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلٌّ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلٌّ نَقُصُّ عليك من أنباء الرسل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 وللله غيب السماوات والأرض وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل إنما تعملون